ইং জল আহ করু বল চাই না গিয়া شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يَعْمَلُونَ لا يَعْتِنُونَ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْذِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الثُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ أُولَٰئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يوم وَلَا يُزَكِّيهِمْ يهم ولهم عذاب اميم ايداء الذين اشتروا الضلاله تبد الهدى والعذاب بما صفر فما اصبرهم على